أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ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 من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أعذاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر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 119. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أعلاغ مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم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 فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل عسى أن يكون غد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تقن صدورهم وما يعلنون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 وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إِذَا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كلُلَِّّتِ فَوجَم مِ مَ يُكَلِّب بِآياتَاتِ نَ فَهُم يوزعون مَتَاعِ إِذَا جَاءُ قَوْلَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذٰلِكُم كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَرْقُبُونَ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 ويوم ينفق في الصور ففذع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلٌّ أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سُنْعَ اللهِ الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَدَعْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 ما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسير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 إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ أن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّتًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ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 إنِ رَُّهُ إلَكِ وَجاعِلُوك مِنَمُررسَلين فَلْلتَْقَطَهُ آلُ فِرعَوونَ لكُونَ لَهُم عَدََُّ وَحَزَنَ إَِّ فِرعَوونَ وَه مَانَ وَجُلودَهُ مَا كَُهُ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 إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت, فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون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 117. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 118. ولما بلغ أسده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.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 117. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 118. قال نَفْسِي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو 117. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 118. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين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 إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجلهم من عقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن يلك من الناسطين فخرج منها قائفه يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القائ امد يا نقول عسى ربي ان يهديني سوى السبيل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 فَسَأْقُولُ لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الْوِغْلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي رِمَاءٌ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَقْفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا شَاطِئَ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ أَلَمَّا رَأَيْتَ تَهْتَدُ كَأَنَّ جَانًّا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعْتَقِبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ موسى بآياتنا بينات قالوا ماذا إلا سحر مفترا وما سمحنا وما سمحنا بهذا في آبائنا الأولين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 فَأَقَلْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّ إِن شَاءَنَا قُرُونًا فَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَسَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِيَانَ بِالطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَا كَ الرَّحْمَةِ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا اوسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما إِن إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون وَمَن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 118. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن أُوتِيَ الْعِلْمَ وَهُوَ يَهْدِي وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يوم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 تَبَرَّأَ النَّائ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَحْدُثُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يهتدون. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه, قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَبتَغِفِي مَا آتَكَ الله الد الدارآخِ وَتَ وَلا تَ سََصبَكَ مِنَ الدُّنْييا وَأَحْسٍِ كماَمَا أَحْسَنَ الله إلَيك وَأَحْسٍِ كماَمَا أَحْسَنَ الله إلَكَ وَلاَا تَبِغِفَسَادَ ف الأأَْ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 119 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 110 فخرج على قومه في زينته 111 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم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 وَمَا كَانَهُ بِالامْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يفلح 111. تلك الدار للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 112. والعاقبة للمتقين 113. من جاء بالحسنة فله خير منها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 بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ غَفِيرًا ولا يصدك عن ايات الله بعد ان انزلت اليك وادع الى ربك وادع الى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك إلا وجهه ده الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو الله اللَّهِ فَإِنَّ الله اللَّهِ لَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَهَدَ فَإِن ماَا يُجاهِدُ لِنَفْسِه إِ اللهَّهَ لَغنِجّ عَن العالممين والَّرنَ آمَنُوا وَعمِلُ الصرِ فاتِلَُ كَِّرٌ عَنْهُم سَئادِهِم وَلََجِزًاهُم أَْسَن الذي كَانوا يَأْعمللُون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 الرَّبُّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا نَعَذْ قَوْلِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَمْثَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظالمون. فان جيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه لا لكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم بَعْضٌ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَغْضًا وَمَأْوَاكُم وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ له لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إنه هو العديد الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّ انه واهله الا مراته كانت من الغابرين ولم ما ان جاءت غسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا وقالوا لا تقف ولا تحزن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَكَذَّبُوا أَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ يَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَّ سَاكِنُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَهْوَاءَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مستبصرين لَقَوْمٍ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْذَفَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر